وبعد الوصال لا بد من ارتحال قفوا قفوا أيها الركب وقد ساروا قفوا ساروا هل بقي من صابرنا ما قد بقي قد تنقينا كأن لم نفترق وتفرقنا كان من نلتقي ننظرنا ساعه على بها هداه الشوق وسكن القلق اما ساعة ساعه على بها هداه الشوق وسكن القلق وانا أدري فلا بد لنا من فراق و أرسله بنو محرقين، محرقي. أفضح الشاك إذا أرسلها، دمعت الحزن ولو لم ينطق، أفضح الشاك إذا أرسلها، دمعت الحزن ولو لم ينطق، أنا لهبك على زيف في إنما بكي على الصحب التقي, التقي أيها العادل ما أحسنت لي أحسنت لتلم لي. دمع فؤاد المهرقي, المهرقي. أيها العادل ما أحسنت لي أحسنت لتلم لي. دمع فؤاد المهرقي إخوة في الله ما أحلى الإخاء كيف يدري الطعم من لم يهذقي؟